الوحدة السادسة الوجبات اليومية الدرس الأول في الفطور واحد في الفطور هل تتناول الفطور كل صباح؟ نعم أتناول الفطور كل صباح الفطور وجبة مهمة ماذا تحب في الفطور؟ أحب في الفطور الجبن والزيتون والبيض والعسل مع قطعة خبز هل تفضل الزبدة في الفطور؟ لا لا أفضل الزبدة فيه وماذا تشرب في الفطور؟ أفضل عصير الفواكه عادة وأنت؟ أنا أشرب الشاي عادة